শিব্দুমু ইন মুশ পানু আহুম ও পারি বর খুলে উম মিন শিব ইন্ম فَإِذَا نَكَفَ عَلَاقِبَيْنِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ الله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 وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَيَقُولُونَ ابْخَرُوا مِنْهَا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 إن الله قوي شديد العقاب